ahed, a világ tesz valóra habbéd, én szénye, és én működne, ha nem بدنا الأماكن سنة الكوم من زمان دم تحان بتلحيتنا بيننتهي ولا انتهي شو السؤال تعيش لوحدك ولا كل Ma Badi had Adina mehmetin, a hissy body of the kelvitori, dik gefühlet fin. مدودة لنا وإحنا هو مدين إيدينا كلنا بناخد وندي في نعمة اللي كريم علينا يبقى أحساسي بألامك لي أنا مش دين عليك دعوتك دي شايلة عني يعني أنا تحوشتي فيك واللي معهوش النار dintah lill ma'a علشان اللي عايش لغيره هو اللي على قيد الحياة اتبرى على حساب جمعية آيات المستقبل 4040 في جميع البنوك تبرعك فرصة حياة هي إيه الدنيا تسوى لولا حبة إنسانية وإني ممكن أكون مكانك وابقى نفسي تحس بي يفرق إيه فيك ولا فيها للحياة ملهاش ضمان في لحظة تبدل الأماكن سنة الكوم من زمان